الحمد لله الذي لا ند يماثله ولا شريك يعادله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يستنطر بها من الرحمات وابله ومن المكارم أفضاله ونوائله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أضاءت الدنيا مناقبه وفضائله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين غذتهم أخلاقه وشمائله ومن تبعهم بإحسانٍ صلاة وسلامًا ما صدح في دوحٍ بلابلُه وما اهتزَّت أغصانُه أما بعد فالمرجو ربُّنا والمُقتفى نبيُّنا والغاية رضَ الله والحيلة في تقوى الله والصراط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معشر الأحبة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً وأُتي بقدح فيه لبن فشرب منه ثم أراد أن يعطيه لمن حوله ليشربوا وكان عن يمينه غلام صغير وعن يساره أشياخ كبار ومن هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في هذا أن يبدأ بعده بمن يكون على يمينه لكنه لما نظر فوجد غلاما صغيرًا عن يمينه والأشياخ الكبار عن يساره التفت عليه الصلاة والسلام لفتةً تربوية وهو الذي ينتفع بلفتته ورؤيته وبلحظه ولفظه ويُقتدى به في حركاته وسكناته وفي صمته وسمته التفت إلى الغلام يستأذنه أن يعطي الأشياخ قبله لكن الغلام لم يأذن فاستجاب له عليه الصلاة والسلام وأعطاه بكل بساطةٍ وهدوءٍ وأريحية يعلمنا في هذا الحديث على قصره تعليما راقيا إذ يتضمن هذا الحديث قيمةً إنسانيةً من أجل القيم الإنسانية التي يتعاطاها الناس فيما بينهم ثقافةٌ عالية وخلق نبيل وزوق رفيع انها قيمة الاحترام والاحترام معشر النبلاء حتى يفهم حتى يفهم ويتضح معناه أكثر هو في العربية ماخوذ من حرمه الشيء أو حرمه تحفظ حرمه الشيء لألا تُنتَهَك أو حرم الشيء لألا يُعتَدَى عليه ويُسطَى والاحترام مبدأٌ يُقرِّره القرآن الكريم للإنسان من حيث هو إنسان إذ يقول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ويقول لقد خلق الإنسان في أحسن تقوميم. فإنسان كل إنسان جدير بالكررامة والحتراام. قرر الله عز وجل هذا المبدأ للناس فيما بينهم حتى لو كان الإنسان معيب العبا خلقيية.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 من أجل ترسيخ معنى ومبدأ الاحترام بين الناس وثمت توجيهات كثيرة في شريعة الإسلام كلها تؤكد وترسخ هذا المبدأ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره وفي الحديث الآخر الصحيح إن من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد موقف آخر من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام في احترام الإنسان أي كانت مكانته كانت امرأة يقال لها بريرة قد أعتقت وكانت متزوجة رجلا يقال له مغيث فلما عتقت أرادت أن تنفك عنه إذ لا يزال رقيقا لكن مغيثا وقد تعلَّق بها قلبُه وأحبَّها حبًّا شديدًا عجيبًا كما جاء في الحديث الصحيح حتى إنه كان يمشي وراءها في الطرقات والشوارع ودموعُه تسيلُ على خدَّيه حتى ابتلَّت لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما متعجِّبًا فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث فجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدخل بينهما لعلها ترجع إليه فاستجاب عليه الصلاة والسلام لمغيث وهو رقيق فدخل بينهما مصلحاً وشفيعاً فقال لها يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك لو راجعته فأرادت بريرة أن تحتاط لنفسها فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا لأنها ولسان حالها يقول إن كانت تأمر إن كنت تأمر فأنا سأمتثل قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع قالت إذن لا حاجة لي فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي له جانبان تقرر فيه معنى احترام الإنسان في جانبه الأول للرقيق الذي جاءه يستشفع به فذهب معه شفيعا وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم والجانب الآخر أن المرأة لم تستجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغضب ولم يعنف عليها ولم يأنف بل وقبل منها موقفها هذا وتركها وشأنها أيها الأحبة الكرام الاحترام هو حق للإنسان إذ يحفظ عليه في نفسه دينه وماله وعرضه وعقله وهذه كلها أمر الإسلام بحفظها وجاء بتوجيهاتٍ كثيرةٍ تدلُّ على حرمتها وحفظ مكانتها واحترامها اطلع رجل مرةً على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرةٍ من حجراته اطلع عليه من خصاصةٍ في الجدار والرجل إنما حمله ذلك حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعرَّف عليه إذا كان في بيته كيف يكون وكان بيده عليه الصلاة والسلام مدراه أي مشت يسرِّح به شعرة ثم أخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال عليه الصلاة والسلام مؤدِّبًا إياه ومشيعا ثقافة احترام خصوصيات الناس لو كنت أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك أي بالمدراء لأن الرجل قد انتهك حرمة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا شرع الاستئذان وشرع الاستئذان من أجل الاحترام والاحترام لا ينحصر في علاقات الناس فيما بين طرفين فأكثر إنما هو في الإنسان في خاصة نفسه يحترم ذاته حين يربأ بها عن مواطن النقص والشبه والتهم والريب يحترم نفسه حين يحملها على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور يحترم عقله ويحترم وقته ويحترم وعوده ومواعيده هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه أما بعد فيقول بعض أهل الأدب والفضل الإحترام ثلاثة أنواع أولها الإحترام النفعي وهو القائم على مصلحة فإذا زالت زال معها الإحترام وهذا خاص بالناس النفعيين الذين لا يحترمون الإنسان لأنه يرونه جديراً بالإحترام إنما هم يحترمون المصلحة والمنفعة كما قيل صلى وصام لأمر كان يقصده لما قضى الأمر لا صلى ولا صام وهذا من أسوأ العلاقات من أسوأ مظاهر العلاقات البشرية فيما بين الناس والنوع الثاني الاحترام الناشئ من ضعف أو خوف وهذا في حقيقته ليس احتراماً وإن كان صورته في صورة الاحترام والإنسان حين يحترم شخصاً آخر فإنه يحترمه لأنه يراه جديراً بالاحترام كما يقال الاحترام من أجل الاحترام وهذا هو الاحترام الحقيقي الذي يأمر به الإسلام إذ يكون خُلُقًا راسِخًا في الإنسان في كل حين من أحيانِه وفي كل حالةٍ من حالاتِه وحتى تترسَّخ هذه القيمة وهذا المبدأ الإنسانيُّ الفاضل. لا بد أن تزول من الإنسان موانعه موانع الاحترام من التضخم من تضخم الأنا والتعاظم وجنون العظمة أو الكبر أو عدم رؤية الناس بازدرائهم وعدم إعطائهم حقوقهم أو التربية الصحيحة التي تنفي عن الإنسان ألا مبالاة ويعتبر للإنسان وجوده وقيمته واحقيته بالاحترام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان لقد كان في رسول الله اسوه لمن كان يرج الله واليوم الاخر وانك لعلى خلق عظيم هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه بها عشر خطيئات ورفع له بها عشر درجات صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وفضلك يا ذا الفضل والجود والكرم اللهم اكتب العزه لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عزه يفرح بها من احبك واحب كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم عزة يسخط بها من ناوى أدينك وناوى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وكن معهم وقوهم وأيدهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا خير الناصرين واحفظهم من مكر أعدائهم وكيدهم وشرورهم يا خير الحافظين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد واسلك اللهم به سبيل الرشاد اللهم إنا نسألك لبلاد المسلمين عامة ولبلادنا خاصة أن تبسط فيها الخير والبركة والرحمة والأمان اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وأمننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل عاقبة السوء عليه يا قوي يا عزيز